بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والعشرون من التذكرة باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أحياء عند ربهم يرزقون ولذلك لا يغسلون ولا يصلى عليهم ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في شهداء أحد وغيرهم ليس هذا موضع ذكرها مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يل السيل وكان في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فاميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر نحو يوم حفر عنهما 46 سنة قال أبو عمر هذا حديث لم يختلف لم عن مالك أو لم يختلف عن مالك في انقطاعي وهو حديث يتصل من وجوه صحاح عن جابر قال المؤلف رضي الله تبارك وتعالى عنه وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم ممن قتل شهيدا في سبيل الله أو قتل على الحق كأنبيائهم وفي الترمذي في قصة أصحاب الأخدود وأن الغلام الذي قتله الملك دفن قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل قال حديث حسن غريب وقصة الأخدود وخروجة في صحيح مسلم وأكانوا بنجران في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليهما وسلم وقد ذكرناها مستوفاة في البروج في كتاب الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان وروى نقلة الأخبار أن معاوية رحمه الله سبحانه وتعالى لما أجر العين التي استنبطها بالمدينة في وسط المقبره وأمر الناس بتحويل موتاهم وذلك في أيام خلافته وبعد الجماعة بأعوام وذلك بعد أحد بنحو من خمسين سنة، فوجدوا, فوجدوا على حالهم حتى أن الكل رأوا المسحات، رأوا وقد أصابت قدم حمزة قدم حمزة ابن عبد المطلب، فسال منه الدم، وأن جابر ابن عبد الله أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس، وهذا أشهر في الشهداء من أي يحتاج فيه إلى الاكتثار. وقد رواه كافة اهل المدينة أهل المدينة ان جدار قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انهدم عيد ورواه كافة اهل المدينة أن جدار قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انهدم ايام خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة بدت لهم قدم فخافوا أن تكون قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح الترمذي اثنان صحيح مسلم متابع فخافوا أن تكون قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجزع الناس حتى روا لهم سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه ان أجساد الأنبياء لا تقيم في الأرض أكثر من أربعين يوما ثم ترفع وجاء سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فعرف أنها قدم جد جده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان رحمه الله قتل شهيدا وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه قتيلا وإن مات لم يدود في قبره وظاهر هذا أن المؤمن المحتسب لا تأكله الأرض أيضا وخرج أبو داود وابن ماجة في سننيهما عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصاقه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضه علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليد. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لفظ ابي داود وقال ابن العربي حديث حسن قلت وخرجه أبو بكر البزار عن شداد بن أوس واتفقوا في السند عن حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني، فقال عن أوس بن أوس أو عن شداد بن أوس، وقال البزار لا يعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ، لا يعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا شداد إلا شداد ابن أوس. ولا نعلم له طريقا غير هذا الطريق عن شداد بن أوس ولا رواه إلا حسين بن علي الجعفي قال أبو محمد عبد الحق ويقال إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تميم قاله البخاري وأبو حاتم وهو منكر الحديث ضعيف قلت وقد خرجه ابن ماجة من غير هذا الطريق فقال حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن ايمن عن عبادة بن نسيء عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا علي أكثر الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لا يصلي عليه إلا عرضت عليه صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أم تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار من حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي الدرداء قبل المتابعة في الحاشية واحد مرسل الاسناد وبذلك يكون ضعيفا اثنان ضعيف الطبراني انظر السلسلة الضعيفة للألباني ثلاثة صحيح أبو داود ابن ماجه أربع منقطع وبذلك يكون ضعيف ابن ماجه قال البوصيري في الزوائد منقطع في موضعين لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري متابع قال محمد بن عيد قال محمد محمد عبد الحق. أو قال أبو محمد عبد الحق هو زيد بن أيمن لا أعلم رواه عنه إلا سعيد بن أبي هلال أو إلا سعيد بن أبي هلال على حسب الأعراب قال المؤلف قال البخاري في التاريخ زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء مرسل روا عنه سعيد بن أبي هلال والله تعالى أعلم باب في انقراض هذا الخلق وذكر النفخ والصعق وكم بين النفختين وذكر البعث والنشر والنار والعياذ بالله أكرم الأكرمين مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد مسلما عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا ادري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهدكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشمال فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذروة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى إن أحدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في شفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا. ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان، فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون ما فما تأمرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفق في الصور، فلا يسمعه فلا يسمعه أحد إلا أصوا ليتورفع ليتا. قال فاول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله فيصعق ويصعق الناس ثم قال يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كانه الطل فتنبت منه اجساد الناس ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا ايها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا أو فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساقه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعين يوما قال أبيت قالوا أربعين شهرا قال أبيت قالوا أربعين عاما قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وفي رواية لا تأكده الأرض أبدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وعند ابن وهب في هذا الحديث فأربعون جمعة قال أبيت وإسناده منقطع فصل هذان الحديثان مع صحتهما في غاية البيان فيما ذكرناه ويزيدهما أيضا بيانا في أبواب ويأتي ذكر الدجال مستوعبا في الأشراط إن شاء الله سبحانه وتعالى وأصغى معناه امالا اللي يعني صفحة العنق ويلوط معناه يطين ويصلح وقول أبي هريرة أبيت فيه تأويلا قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان سبق تخرجه متابعة الأول أبيت أيمتنعت من بيان ذلك وتفسيره وعلى هذا كان عنده علم من علم من ذلك أي سمعه من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الثاني أبيت أي أبيت أن أسأل عن ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك والأول أظهر وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة ولأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر بتبليغه أعيد من عند فصل هذان الحديثان مع صحتهما في غاية البيان فيما ذكرناه ويزيدهما ايضا بيانا في أبواب ويأتي ذكر الدجال مستوعبا في الأشراط إن شاء الله سبحانه وتعالى وأصغى معناه أمال ليتا يعني صفحة العنق ويلوط معناه يطين ويصلح وقول أبي هريرة أبيت فيه تأويلان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 لم يكن عنده علم من ذلك والأول أظهر وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة ولأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر بتبليغه وفي البخاري عنه أنه قال حفظت عيني من علم فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاما والله سبحانه وتعالى أعلم وسيأتي وذكرها الناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك فلم يجبني فسمعنا أنه ما بين النفختين حدثنا وكيع عن أبي جعفر الراتي عن أبي العالية وما بين ذلك قال ما بين النفقتين والله تعالى أعلم باب في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم الملائكة أو الشهداء أو الأنبياء أو حملة العرش أو جبريل أو ميكائيل أو ملك الموت عليه السلام صعيقه مات روى الأئمة عن أبي هريرة قال جاء رجل من اليهود بسوق المدينة وعيد قال رجل من اليهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال قال الله عز وجل ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول, من يرفع فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري رفع رأسه قبلي أو كان مما ممن استثنى الله ومن قال أنا خير من موسى بن عيد ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب لفظ ابن ماجه أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وأخرجه الترمذي عن أبي كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان صحيح هنادو في الزهد ثلاثة صحيح البخاري مسلم أبو داود وابن ماجه وتابع فصل واختلف العلماء في المستثنى من هو فقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل الشهداء واختاره الحليمي وقال وهو مروي عن ابن عباس أن الاستثناء لأجل الشهداء فإن الله سبحانه وتعالى يقول أحياء عند ربهم يرزقون وضعف غيره هذه الأقوال على ما يأتي وقال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل قلت قد ورد حديث أبي هريرة بأنهم, بأنهم الشهداء وهو الصحيح على ما يأتي وأثند النحاس في كتاب معاني القرآن له حدثنا الحسين بن عمرو الكوفي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن حجر عن حجر الهجري عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل إلا من شاء الله قال هم الشهداء هم ثنية الله عز وجل يعني استثناء الله والله تعالى ألم أو كما قال يعني القول استثناء الله عز وجل يعني قولي استثناء الله عز وجل هذا من عندي والله تعالى ألم متقلدوا السيوف حول العرش وقال الحسن استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين قال يحيى بن سلام في تفسيره بلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليه السلام ثم يم يموت جبريل عليه السلام رعيد ثم يموت جبريل, جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ثم يقول الله عز وجل لملك الموت عليه السلام موت فيموت وقد جاء هذا مرفوعا مرفوعا في حديث أبي هريرة الطويل على ما يأتي وقيل هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام وقال الحليمي من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش أو جبريل أو ميكائيل وملك الموت عليهم السلام أو زعم أنه لأجل الولدان والحور العين في الجنة أو زعم أنه لأجل موسى عليه السلام فإن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنا أول من تمشق عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل فإنه لم يصح شيء منها أما الأول فإن حملة العرش ليس من سكان السماوات والأرض لأن العرش فوق السماوات كلها فكيف يكون حملته في السماوات وأما جبريل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام فمن الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور في الجنة والجنات وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات, أو فوق السماوات ودون العرش وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله سبحانه وتعالى للفناء وصرفه إلى موسى فلا وجه لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموتوا عند نفخ الصور ثانية ولهذا لم يعتد في ذكر اشتداف المتأولين في الاستثناء بقول من قال إلا من شاء الله أي الذين سبق موتهم قبل نفخ الصور لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثناء فلا معنى لاستثنائه منها في الحاشية واحد صحيح أحمد أبو داود مختصرا متابع والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم فلا وجه لاستثنائهم وهذا في موسى موجود فلا وجه لاستثنائه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو أنه قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيقه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزيا بصعق الطور أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن النفخ الصور عن النفخ الصور وصرف ذكر يوم القيامة إلى أو أو وصرف ذكر يوم القيامة إلى أنه أراد أوائله قيل المعنى أن الصور إذا نفخ فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور أي فلا أدري أبعثه قبلي كان وهبا له وتفضيلا من هذا الوجه كما فضله في الدنيا بالتكليم أو كان جزاء له بصاقة الطور أي قدم بعثه على بعث الأنبياء الآخرين بقدر, بقدر صاقته عندما تجلى ربه للجبل إلى أن أفاق ليكون هذا جزاء له بها وما عدا هذا فلا يثبت قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق ولما كان هذا ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى عليه السلام مما لم يمت من الأنبياء وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تشق السماوات والأرض قال فتستقل الأحاديث والآيات والله تعالى أعلم قال شيخنا أبو العباس وهذا يرده ما جاء في الحديث أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش وهذا إنما هو عند نفقة البعث قال شيخنا أحمد بن عمر والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق واولى مع أنه قد صح عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى عليه السلام وقد أخبرنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما يقتضي أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلا أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله سبحانه وتعالى بكرامة من أوليائه الكرام وإذا تقرر انهم احياء فإذا نفخ في الصور نفخه الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله في الحاشية واحد واثنان سبق تخريجهما متابع فأما صعق غير الأنبياء فموت وأما صعق الأنبياء أنه غشية، فإذا نفخ في الصور نفخت ال البعث، فمن مات حي ومن غشية عليه أفاقه، وكذلك قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صحيح في صحيح مسلم والبخاري، فأكون أول من يفيقه أو يفيقه والله تعالى أعلم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهي رواية صحيحة وحسنة فنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم قبل الأنبياء وغيرهم إلا موسى فإنه حصل له فيه تردد هل بعث قبله من غشيته أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعقه مفيقة لأنه حوسب بغشة الطور وهذه فضيلة عظيمة في حق موسى عليه السلام ولا يلزم من فضيلة أحد الأم ولا يلزم من فضيلة أحد الأمرين المشكوك فيهما فضيلة موسى عليه السلام على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأن مطلقة لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرا كليا